يوم الجمعة واغتسل غسل الجمعة فإنه يكفيه عن غسل الإحرام وهو غسل مستحب نعم. أحسن الله إليكم هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من المصحف وتلمسه؟ لا تلمس المصحف لمسا مباشرا وإنما تقلبه بشيء في في يدها إما أن تلبس قفازا إما أن تلبس قفازا أو تقلبه بآلة في يدها أو نحو ذلك لكن لا تلمس المصحف لمسا مباشرا لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر نعم يسأل عن وضع الكرسي من يريد أن يصلي على كرسي كيف يضع الكرسي بالنسبة للصف من هم من يقدم من هم من يؤخر من يصلي على الكرسي إن تمكن أن تكون صلاته فيها استقامة للصف بلا تقدم ولا تأخر فهذا لا شك أنه أولى لكن هذا يتعذر هذا يتعذر وايضا إن أخر الكرسي إلى الوراء إن أخر الكرسي إلى الوراء ليكون قيامه منتظما مع الصف فإن هذا يكون من الاضرار بالصف الذي وراءه الإضرار الذي بالصف الذي وراءه فلعل الاظهر والله أعلم أن يكون الكرسي يأخذ موضع الطبيعي في الصف ويحاول من يصلي عليه أن يرتب نفسه بحيث يكون أقرب ما يكون إلى الاستقامة مع الصف متقياً الله سبحانه وتعالى ما استطاع نعم. يقول متى يجلس على الكرسي يعني من اول الصلاة الى اخرها هنا سؤال السائل لعله اراد التنبيه على خطأ شائع عند كثير من الناس تجده يأتي الى المسجد مشيا على قدميه ثم يذهب الى المكان الذي يوجد فيه الكرسي ويأخذ الكرسي ثم إذا وصل إلى مكانه في الصف جلس وكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس وهذا خطأ إذا كان يستطيع أن يكبر عن قيام لا يكبر إلا عن قيام وهو مستطيع أن يكبر عن قيام لأنه جاء إلى المسجد ماشيا وذهب إلى الموضع الذي فيه الكرسي وحمله ووضعه في المكان المناسب ثم جلس ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس وهذا خطأ لأن من استطاع أن يكبر عن قيام ليس له أن يكبر عن, عن قعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا وهو مستطيع القيام فما استطاعه ما, ما استطاعه من أعمال الصلاة لزمه أن يفعله ومن ذلك من يكبر تكبيره الإحرام وهو قائم فإذا حس أنه تعب أو احتاج الجلوس أو اضطر إليه جلس لكن لا يبدأ صلاته من ما يفعلها الكثير يجلس ثم يكبر تكبيره الإحرام وهو جالس فإن هذا من الخطأ نعم بارك الله فيكم هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة لأداء مناسك العمرة نعم لها أن تستعمل هذه الحبوب التي تؤخر تؤخر نزول الحيضه لها أن تستعملها لكن بالتثبت والتحقق أنه لا مضرة عليها منها لأن إن كان فيه مضر عليها فقاعدة الشريعه أنه لا ضرر ولا ضرار وإذا كان ليس عليها من هذه الحبوب مضرة واستعملتها من أجل أن تؤخر حيضتها إلى أن تؤدي أعمال المناسك فلا حرج عليها في ذلك نعم يقول وجدت عشرين ريالا قريب من المسجد الحرام وصرفتها فهل علي شيء نعم هذه لقطة لقطة المسجد الحرام وليس اللقطه فيه كغيره. فالأصل أن تتركها في مكانها لعل صاحبها الذي سقطت منه يعود فيأخذها لعله يعود فيأخذها أو أن تجعلها في جهة الأمنات المخصصة في المسجد الحرام أو أن إن كان الأمر مبلغا يسيرا وقليلا يسيرا جدا وقليلا ولا يظن أن صاحبه يطلبه و يبحث عن مثل الريال والريالين ونحو ذلك فإنه يتصدق به على فقير محتاج عن صاحب المال لكن ليس له أن يأخذها ويستعملها نعم يقول ندرس القرآن في بلدنا ولا بد من ضرب الأطفال فإذا لم نستخدم الضرب ربما لا يحفظوا وإذا استخدم الضرب حفظوا لكن ينشا عن ذلك عدم حب للقرآن ينشى عن ذلك عدم حب للقرآن الكريم ولا سيما الضرب العنيف الشديد الذي فيه بطش وغلظه وشدة هذا يولد في قلب الحافظ كراهية للقران وبغضة له وما عرف عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم يحفظون أبنائهم بهذه الغلظة والشدة التي تثمر هذا البغض والكراهية لكتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الطفل ما أوجب الله عليه أن يحفظ القرآن كله ليس هذا من مرة افترضها الله واوجبها عليه وهو في هذا السن الصغير أيضا غير مكلف فالحاصل أن الذي ينبغي أن يوجه, أن يوجه المعلمون في الحلق إلى استعمال الترغيب وقد استعمل في مواطن كثيرة جدا فثبتت فائدته العظيمة وجدواه العليه ومحبة الأطفال للقرآن وأهل القرآن ومعلم القرآن بخلاف تلك الطريقة التي تثمر بغضا للقرآن وبغضا لمعلم القرآن بغضا للقرآن وبغضا لمعلم القرآن وأيضا يعنى في هذا المقام بالتربية والتأديب باداب القرآن وهذا جزء مهم جدا مغفل في كثير من حلق التحفيظ لكتاب الله سبحانه وتعالى نان. يقول إذا احتلمت فهل يجب غسل الملابس كاملة أو المكان الذي نزل فيه المني فقط لا, لا تغسل الملابس كاملة والمني نفسه ليس نجسا فيكفي لو إن كان يابسا أن, ان حكه حكا فأزال عينه من باب النظافة لا من باب إزالة النجاسة لأنه ليس بنجس المني طاهر المنطار. الحاصل أنه لا يلزم غسل الملابس كاملة لا يلزم غسل الملابس كاملة إن حب أن من باب نظافة أو نحو ذلك فله ذلك أما وجوبا ولزوما فلا, فلا يلزم. نعم. يقول أحسن الله إليكم هل يمكنني أن أتقدم لخطبة امرأة من عائلة حسنة الخلق وها أيضا حسنة الخلق لكنها قليلة التفقه والتدين وهل يداخل في قوله صلى الله عليه وسلم فضفر بذات الدين تريبت يداك إذا تبين لك أن الأسرة والبنت كما وصفت فيهم حسن الخلق وعندهم قلة, يعني في, قلة في التدين أو في التعلم التفقه والتدين. نعم، إذا كان عندهم قلة في التفقه، فيكون زواجك بها وهي حسنة الخلق ميسرا الأمر معها في معاونتها على التفقه في الدين ما دام أنها حسنة الخلق، لأن الخلق بإذن الله لا يتي إلا بخير. وأما إذا كان مع عدم التدين، فهذا ينظر فيه وفي حجمه. ينظر فيه وفي حجمه وحجم عدم تدينها هل هو تركا للصلاة هل هو ارتكابا للمحرمات الظاهرة ما حجم هذا الترك أو قلة التدين وفي ضوء ذلك يكون الجواب نعم أو الإقدام من عدمه نعم هذا كتاب موجود الآن مع بعض المعتكفين اسمه حزب أنوار الحقائق النورية حزب أنوار الحقائق النورية نعم. من ضمن ما فيه في حزب اللي دلائل النور مخصص للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يقول اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك ويقول فيه اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنمى بركاتك سرمدا وازكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطول التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة الربانيه واسطه عقد النبيين ويقول فيه كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مالك أزمة المجد الاسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي نعم إنساني بعدين يطلب شيء آخر في آخر يطلب ماذا يقول في آخره انه يطلب بعد ذلك قال قال اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ثم قال بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي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 في كما سمعنا من كلمات في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء والمناجات لرب العالمين، ما هو قائم على التكلف في الدعاء والتجاوز في الغلو والإطراء، وأيضا فيه الاعتداء في باب الدعاء في. الاعتداء في باب الدعاء ففيه التكلف وفيه المغالات وفيه الاعتداء وفيه التوسلات البدعيه في دعاء رب العالمين وفيه كلمات بالتأمل يجد أنها قائمة على ضلالات الطرقية من القول بالفناء و. نحو ذلك من العقائد الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان وهذا كله من التكلف في الدين والاعتداء في دعاء رب العالمين والاعتداء في دعاء رب العالمين ولهذا مثل هذه الكتب لا يجوز أن تقرأ ولا يجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء الصلوات التي جاءت فيها ولا يجوز أن تستعمل الادعيه الوارده فيها لأنها قائمة على ضلاله، قائمة على دعوات فيها الغلو وفيها الاعتداء وفيها التكلف وفيها البدعه فيها الضلالة فلا يجوز أن تستعمل مثل هذه الكتيبات في الدعاء والصحابة رضي الله عنهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه فعلمهم الصلاة الإبراهيمية العظيمة المباركة فأغنى تعليمه عن تكلف المتكلفين وأغنى بيانه عن غلو الغالين فلا حاجة للناس إلى مثل هذه الكتب ولا لمثل هذه التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان فننصح كل مسلم أن يحذر من مثل هذه الكتب وأمثالها من الكتب المؤلفة في الدعاء على طريقة التكلف والاختراع والإنشاء وما يعجز أي أحد أن يمسك القلم ويصف حروفا وكلمات يضم بعضها إلى بعض ولا سيما إن كان عنده أسلوب بلاغي فيخرج مثل هذا الكلام الذي في هذا الكتاب جامعا بين الغلو والتكلف والبدعة الشام من هذا القبين الصحابة ما كانوا كذلك من أبعد الناس عن التكلف وألزم الناس للاتباع فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعون الله وبما يدعونه وكان يعلم يعلمون فيلزمون ما علمهم صلوات الله وسلامه عليه أبو بكر خير امه محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. عمه العباس جاء إليه وقال علمني دعاء أدعو الله به. علي بن أبي طالب جاء إليه وقال علمني دعاء أدعو الله به. الصحابة جاءوا إليه قالوا كيف عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك سألوه وعلمهم وبيّن البيانة. المبين صلوات الله والسلام عليه وهذه الكتب لا ترى فيها شيء من السنة ولا من الادعيه الماثوره عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما تجد فيها مثل هذه التكلفات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان والمصيبة أن هؤلاء بكتبهم هذه يضيعون العوام يضيعون العوام والجهال يا يشغلون اوقاتهم بأمور محدثة ومبتدعه ويصرفونهم عن الأمور المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكأن أيضا من طريقتهم في الطريقتهم في ترويج هذا الكتاب يطبعونه على هيئة مصحف والعامي ربما يغتر يعني لما يرى, يرى طباعة بمثل هذه الهيئة الأنيقة الجميلة التي أشبه ما يرى بطباعة المصاحف في طريقة التجليد ونحوه فالعامي يبهر بمثل هذا ويظن أن مثل هذا مبني على أساس صحيح فيغتر بذلك ويتورط نعم